بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شناء قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدو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 والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسكا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 ترفِ مخْمَصَةٍ غير مُتَجَانِ فِلِّ إثْمٍ فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ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 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ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 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان ومن 129. فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل<-لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو للتقوى الله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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا أَقُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيَّبَسُتُوهُ إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة واتيت الزكاة وآمنت برسولي وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم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 ولا تَزَالُ تطن على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا ان أخذنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما بِهِ به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من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 قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّه شَيْئاً إِن أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذَكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَبْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 بارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإننا داخلون قال رجل من الذين يخافون أن عمل الله عليه مدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكرو إن كنتم مؤمنين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 قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قَالَ لَنَكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرّفون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 فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة بَعْدِ بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم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 دنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب ناب سمعون للكذب أكالون للسحّت فإن جاءوا كفّ أو بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرب عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكم تفحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحك يَقِيمُونَ كَأَنَّ عِندَهُمُ التَّوْرَاةَ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا تورات فيها هدى ونور يحكم بكنبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانين والأحبار بمسدحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وَكَفَّفْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ نَفْسًا بِنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ أَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَضَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بِنِّمَرِيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ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 ولو شاء الله لجعلكم أمم واحدة ولكن ليبلواكم في مَا آتاكم فاستبقوا الخيرات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 اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُ بِبَعضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 يَأْبِ الْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبَحُوا عَلَى مَا أَسْرَفُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.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 119. لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا تتخذوا الذين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 دُنْيَا اهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا, أنزل إلينا وما أنزل زل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله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 لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات عب.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 التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً.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 لا تجدن أشد نسعا وتن للذين آمنوا لياودة والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صار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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنصَابِ وَالْأَزْلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 يا أيها الذين آمنوا ليبلو اللَّهُ الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٌ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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين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 129. ويقفوا على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله لَا والله لا يهدي القوم الفاسقين يَمَنَ يَجِيءُ مَنْ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإذني وَتُبْرِئُ الأكمه وَالْأَبْرَصَ بإذني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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 إن السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزق. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بَنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَتَخْذُونِ وَأُمِّيَ إِلَهٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ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 وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَوْفِيرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ